omdat we niet kunnen vergeten dat het een beetje anders is dan het een beetje anders اولائك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر ممدوده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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال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 فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمين فشاربون شرب الهين هذا نذلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون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 اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون اف النار التي تورون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 Fala ko ko ko no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 كان من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، وأم ما إن كان من المكذبين الضالين، فنزلهم من حميم.